كُلّ فيِي كِتَابٍِ النُبِ فَهُوَ ال الذيذ قَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَغضُ فِي سِتَّةِ أََّّ مِم وَكَان نَعشُهُ على المَ إِل يَبْْلُوَكُم أَجُّكُمْ أَحْسَنُ مَلَ بل إن قلت إنكم مبعثون من بعد الموت ليقولن إن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا النَّاسَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُمْ إِنَّهُ لَيَأْسُونَ كَثِيرٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ صَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضًا مِّنْ مَا يُؤْتَىٰ فَارْكَنُهُمْ كَأَنَّ يَقُولُونَ لَئِنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَكُ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ظَلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء وكيل اَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُسْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها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 فَمَن كَانَ عَلَ بَجِّنَةٍ مِ الرَبِّهِ وَيَتْلُوه شَاهِد مِنْهُ غَمِن قَضْلِهِ كِتَابُ مُسَ إِمَ مَ وَرَحْم أُلائِكَ يُؤمِنُ نَبِه وَمَيْ يَكثُر بِهِ مِنْ الأأَحْزَابِ فَ النَّارُ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 أولئك يعرضون على رَبِّهِمْ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في وَمَا وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَجَرَنَّ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِعَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ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 عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بَأْسًا يُرَاءِي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَأُذِنَ لَهُمْ وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَذِنَ لَهُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ مَعَهُمْ ۖ حَمِدَ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ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 خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزددي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما فيه بالمين قل يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ وَعِىَ إِلَى نُعِ انَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْدَأْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ نَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَرَاحِقِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُرْقَقُونَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا نَرَى عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ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 نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا مَنْ سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافذين قال سآوين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 انَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُ أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام مننا وبركات عليك وعلى أمم لَأُنَنَنَّ سَنُنَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَنَسُوهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُحْيِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أنت وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِهَا ذَٰلِكَ مِنْ فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا لَكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا الْمُجْرِمِينَ قَالُوا يَا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إن قُلْ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالُوا إِنِّي تُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَاكِدُونَ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَوْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ لَا يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا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 في شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن يُصُرُنِي مِنَ اللهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَني غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَطَّرُوهَا فَقَالَتْ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذَانِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّن وَمِنْ خَيْرِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ألا إن سمود كفروا ربهم ألا بعدا لسمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رآ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 إنه حميد مجيب فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُلْقَنْسِئَ بِهِمْ وَظَاطَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا ينتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وَلَمَّا جَ أَأَمْرُنا جَعَن عَهَا سَافِهَا فَأَمْطَرنَا عَلَيهَا حِجََةً مِن سِجل م غُودد مسَمَةً عدَ رَبِّك وَماَاهَ مِنَ الظَّالِ مِينَ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 لقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا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 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما تنفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاط أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط من كُ بِبَعيدد وَاسْتَوثِروا رََّكُم تَُّ تُبُ إلَيْ إِ رَبّ رَحيم ودود. قالوا يَا شععب مَا نَفقَهُ كَسيرًا مَِّا تَقولُولُ وَإِا لَنَرَكَ فَ عفَ وَلَ ل رَحُّكَ ل رجنكَ وَمَا أَن تَعَلَنَ بعَزز قاللَ يَا قَوْمِ الرَحّ أَعَززّ عَلَكُم مِنَ اللهَّ وَتَّخَزتُمُ وَرَأَكُمْ غهرّ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 أَلَا بُعْدًا لِمَنْ يَنَاكَ مَاعَدَتْ سَمُد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَأَ عَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فيِ الرَّعونَ بِرشد يَقْدُمُ قَمَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَأَرَدَهُ مَُّار وَبِْسَدوِرْدُ المَوْرود وَأتْبِعُ فِي هِهِ لَْنَةً وَيَومَ القامَه بِسَرِفِ الْمَرْصُود ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ حَصِينٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا سَئُهُمْ فَمَا أُونَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ وَكَذٰلِكَ اَخَذَ رَبُّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيمٌ شَدِيْدٌ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ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 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَسَنَذَرُهُمْ فِي عَذَابٍ نَّارٍ لَّهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يريد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 فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَنَرَىٰ ثَهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُنتُنْ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ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 انَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ يَلُوقُونَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك və qədərəkə fəyəzə ilə həbbə və mələzətə və dəkrarəl məminin və qədərləzən ləyəmənin əmələu əmələu əmələ əmələ əmələ əmələ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 الف لام را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت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 إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل انهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف وانما له لنا صحون ارْسِلْهُ مَعَنَا وَدَيْرَ تَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ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 وأوحينا إِلَيْهِ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولئن كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذب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 وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْآيَاتِ فَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَدَا وَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا لَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَأَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَلَقَدَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ عَذَا اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَؤْلَا أَرَا ابْرَاهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى يَا سَيِّدَهَا لَدَلَّ بَابٌ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ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 إَّ лә ره في وَلَ ل فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وقفرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولا قد راودته عن نفسه فاستعصم ولا الا ان يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي يميم ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن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 مَا كَانَ لَنَا أَنُشْرِكَ أن بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يا صَاحِبَي السِّجْنِ إِنَّا أَرْبَعٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسطي ربه خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ وَيَأْلَمُ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ فَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ذِكْرُ نِعْمَةِ رَبِّكَ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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 أَلَا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَتَحْصَدُوا فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَئِسَ كُلَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمْ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 قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَابَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصَحَصَ الْحَقُّ أنا رامته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين Qadakallahu al-azim